وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حين تسأل هل تحرصين على الصلاة في أول الوقت هل تخشعين في صلاتك هل تأسفين على فوات أورادك هل أنت ممن يحافظ على ركعتي الضحى هل تحافظين على القيام والوتر فإنه شرف المؤمن هل لك ورد يومي من القرآن لا تتنازلين عنه أبدا متى كانت آخر دمعة نزلت من عينيك خشية لله جل وعلا ماذا حفظت من آيات جديدة خلال هذا الشهر بل خلال هذا العام هل راجعت شيئا من كتب التفسير لتقفي على مراد الله جل وعلا هل تصومين النوافل هل تحرصين على الصدق والإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير ما حالك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سئل حزيف ابن اليمان رضي الله عنه عن ميت الأحياء هو في ظاهره حي لكنه في الواقع ميت القلب فقال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه أين حق الدعوة إلى الله جل وعلا هل تتحمسين وتكتهدين في هداية الخلق اسمعي لصلاح الدين وهو يقول إنه متى يسر الله تعالى فتف بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعتهم فيها حتى لا يبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت هل شعارك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لما الواحد مننا يحس إن حماسه بيفطر إن وهج الإيمان في قلبه بيخبو لما يبقى الإيمان هو آخر الاهتمامات وأول المهملات إذا كان هذا هو الحال فهذا خبر المنتكسين الذين أخلدوا إلى الأرض وهم لا يشعرون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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تعرفي قصة بلعام يقولون أن بلعام ابن باعرة كان حبرا من أحبار بني إسرائيل تلقى العلم على يد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويذكرون في الإسرائيليات وهي تروى على سبيل الاستئناس وليس الاحتجاج بيقولوا انه كان عالم من العلماء الكبار حبر من احبار اليهود حتى ان مجلسه كان في اتناشر الف تلميذ ثم بعد ذلك صار اول من صنف كتاب في ان ليس للعالم صانع اي انه ليس له موجد ليس له خالق لما واحد يكون وصل إن كان مجاب الدعوة وقالوا إن كان يعرف اسم الله الأعظم وأن سيرنا موسى بعثه إلى قوم مدين ليدعوهم إلى التوحيد الخالص فلما ذهب إليهم ودعاهم أغروه بالمال مقابل أن يترك دعوته وعرضوا أن يزوجوه بأحلى النساء فلما رأى بالعام بريق المال وجمال النساء سال لعابه وفكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر وقال في نفسه الله أم الشيطان موسى أم المال الدنيا أم الآخرة وضل ودله هواه إلى اختيار المال والشيطان فهوى بعد أن اتبع الهدى وأصبح في الأرض حيران الذي استهوته الشياطين وتمرغ في وحل المعصية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئباني ضاريان في حضيرة يأكلاني ويفسدان فيها أشد من حب الشرف وحب المال في دين المرء هو إيه اللي حصل ليه بالعام اللي كان عالم للأخت اللي كانت دائت حلوة الإيمان اللي استشعرت يعني ايه طريق الهدى اللي ربنا أكرمها واشطفاها بطريق الاستقامة وليه بعد ما كانت عندها نشاط ليه فطرت ولانتكست ليه بعد ما عرفت تركت طريق المعرفة وانحرفت عنه دنيا دخلت القلب النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه أبو يعلى وجود إسناده ابن كثير يقول إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا أخوف حاجة أخفها عليكم واحد يقرأ القرآن يحفظ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وبقى عليه ثمت الإيمان وبقى عليه حسن الإيمان رؤيت عليه بهجته وكان عليه رداء الإسلام تشوفيها تقول ما شاء الله عليها من الصالحات آثرت السواد على لبس المتبرجات آثرت أن تكون هكذا أسطر ما تكون لأن الله يحب الحياء والستر ما شاء الله عليها رداء الإسلام ثم انسلخ منه بعد معرف انسلخ من هذا الإيمان ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك زي ما حدث أيام فتن التكفير وغيرها قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي قال بل الرامي واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا عرف فهم فهمتي عرفت الطريق آتيناه آياتنا وآيات يعني واضحة يعني السكة ما كانتش فيها أي شيء من الغموض كنت عارفة سكتك كويس كنت عارفة إيه اللي يقربك لربنا كويس كنت عارفة اللي يرضي كويس فانسلخ منها عارفين الجزار لما يأتي ويسلخ الخراف مثلا زي ما بيحصل كده في الذبح لما يسلخ يعني يفصل الجلد من اللحم بص التعبير القرآني كأن القرآن ده والإيمان ده ملتصق بك قوي زي التصاق الجلد باللحم فيحصل ايه فيجي هو وينسلخ يبقى لحم في جانب وجلده في جانب طب تقدري بعد ما فصلت الجلد عن اللحم تقدري بعد كده تجيب اللحم تاني على الجلد لا لا لا محال مش ممكن يحصل ده تاني وصل انه بقى الإيمان في جهة وهو في جهة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان أول مقلب زاغ أول مقلب حرف أول منت آثرت هواك على ربك أتبعه الشيطان الشيطان جري وراه الشيطان بقى يسعى لي في قراءة فاتبعه الشيطان بقى هو قائد للشيطان من كثر ما بعد جدا جدا عن ربنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الهالكين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أي إن الإيمان ده كان يعليك قوي كان يقربك قوي كانت تبقى منزلتك عند ربنا لا تدانيها منزلة رفعناه بها كنت بترتقي ليه آثرت النزول نزلتي لما عينك جت على الأرض لما آثرت الدنيا الدانية أخلد إلى الأرض واتبع هواه وبقى مزاجك هو اللي بيحركك بقى اللي يجي في دماغك حلال حرام مش مهم المهم نعيش أنا حعيش طول الوقت كده أنا طول الوقت ضد المجتمع أنا بلاقي ضغوط شديدة أنت مش حاسس بيا أنت مش عارف إحما عايشين إزاي أهلي من ناحية المجتمع من ناحية كل شيء حوالي بيقولي ابعدي وأنا مش أدرى على الضغوط كلها أنا كان ليا ماضي كانت ليا رواسب أنا بتشد ليها أخلد إلى الأرض واتبع هواه ربنا سبحانه وتعالى مثل حال المنتكس والمنتكسة بمثل صعب قوي. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ابن القيم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى شبه من تعلم اللي عرف وبعد كده ابتعد وتنكر اللي داء وبعد كده فطر وانتكس وترك العمل وآثر هواه وآثر فخط ربه على رضاه وآثر الدنيا على أخرى وآثر المخلوق على الخالق شبهه بأخس الحيوانات وأوضعها وأخسها وأشدها شرها وحرصا شبهه بهذا الكلب الذي لا يقف إلا على القذر بيقول أنه في تشبيه ربنا سبحانه وتعالى حال المنتكس والمنتكسة بالكلب سر بديع وهو أن هذا الذي حاله مما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لها فيه على الدنيا أدي أول سبب وأخطر سبب دوري على الدنيا في قلبك شوفي الدنيا أدي إيه في قلبك تعرفي أنت بجد على الطريق ولا أنت منتكس انتكاسة معنوية يعني جواكي واقع خالص القلب خراب وإن كان الظاهر قدام الناس إن حالك ماشي أو إنك منتكس انتكاسة حقيقية فبقى في تضييع للصلوات والأوراد والأشياء اللي احنا ذكرناها في أول المحاضرة انتكاس حقيقية عارفه كل ده من ايه لهف على الدنيا ان القلب انقطع عن الله وعن الدار الاخره وصار يلهف وراء حطام الدنيا الفاني فشبهه بالكلب لانه في كل احواله يلهف يعني ان اعطي يلهف ان حرم يلهف الدنيا هي أكبر همه وهو لا يدري يا ترى الدنيا في قلبي وقلبك عاملة زي خلونا نقول النهاردة الأسباب والمظاهر وإحنا هنتفق على أن إحنا هنتناول الموضوع على عدة جلسات ومش هنقول كل الأسباب وكل المظاهر مرة واحدة علشان نجمع ما بين الأمرين نقول بعض الأسباب ونقول بعض طرق العلاج يعني نجمع ما بين ذكر السبب وذكر العلاج منه على أساس لا أترككم من غير واجب عملي نبتدي نتغير من خلاله أول سبب قلناه هو الإخلاد إلى الأرض إن همك أكبر همك وإنت ممكن ما تبقاش حسة بالكلام ده بس هو ده الواقع أكبر همك الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى هو ده عابد الدنيا وهو لا يدري عابد الدنيا هو كان بيسجد لها هو كان لا لا لا الفلوس الدنيا المركز الاجتماعي ان بيتك يبقى بالشكل الفلاني هو ده اهم حاجة انك يبقى معاكي المال شهريا بحيث ان انت تجيبي متطلباتك من المول الفلاني والعلاني ان ده شغلك الشاغل لو الحاجات دي ما جاتش ما تقدريش تعيش ان لم يعطى لم يرضى لو ما خدتيش تبتدي بقى مش عارفة تعملي اي حاجة وتتصخطي وتقولي ايه ده انا كده مش قادر عيش انا كنت واخدع على مستوى اجتماعي معين انا ليه بيحصل فيه ده كله ان لم يعطى لم يرضى انما لو خدت الدنيا خلاص كده ممكن تبتدي بقى تقول افكر بقى في موضوع التزامي واحوالي رقم واحد بيجي على بالك ايه ادي اول سؤال رقم واحد بتفكري وانتي سرحانة في ايه لما تبقي انت كده قعدة وشارطت بذهنك يا ترى بيجي على ذهنك الجنة وانت قريبة من ربنا ولا بعيدة يا ترى منزلتك عند ربنا فين ولا شغلك الشاغل زوجي حيعمل معايا واللي في مرحلة العقد المشاكل اللي بتحصل اثناء العقد واللي في مرحلة الخطوبة واللي لسه لم تتزوج واللي مشغولة بالدراسة واللي مشغولة بمشاكل البيت واللي مشغولة فين ربنا القلب ده هيطلع بعد كده اي معنى واي مظهر من مظهر الايمان ازاي ربنا يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا خذ الدنيا ويلههم الامل نبتدي نقول اعملي حاجة يلا خذي القرار تبتدي تقولي ايوة هعمل كده إن شاء الله بس المسألة بس محتاجة إن أنا مثلا أخلص المرحلة الفلانية لما بس أنتهي من الدراسة بس لما أتخطب بس لما أعقد بس لما أتزوج بس لما البيت يبقى مستقر بس بس بس يلههم الأمل وأملك طويل وعريض والشيطان يلعب بك وأنت لا تدرين فسوف يعلمون إذا كانت الدنيا هي أكبر همك يبقى من هنا جاء الخطب من هنا ابتليتي وأنت لا تدرين قدم ابن عم لمحمد بن واسع عليه فقال له من أين أقبلت أنت جاي منين قال من طلب الدنيا كنت بس على رزقي فبيقول له من طلب الدنيا فقال وهل أدركتها وجبت الدنيا اللي أنت كنت عايزها خدت اللي انت عايزه كله من الدنيا قال لا قال محمد بن واسع يا سبحان الله انت تطلب شيئا ولم تدرك فكيف تدرك شيئا لم تطلب اسألي نفسك السؤال ده بمنتهى الصراحة والوضوح بلاش يا جماعة نلف وندور. بلاش يا جماعة نعيش الوهم و. نحاول ان احنا نقول ان احنا مش كده احنا مش في قلوبنا الكلام ده احنا احسن من كده كثير طب ماشي قوليلي الدنيا لا تساوي عندك شيء خالص يعني الدنيا تحت قدمك ولا الدنيا مكلبشة وموجودة بس أنت بتقولي بس أنا برضو بحاول ان أنا أعمل حاجات كتير أنا يعني مش سايب أورادي وزي ما انت بتقولو عن حاجة لا الحمد لله أنا بصلي وبصوم وبتصدق وبرضو بعمل حاجات institute والحمد لله انت عايزني أعمل أين يعني؟ يعني ما عملش أي حاجة في الدنيا؟ لا أنا مش بقول كده أنا بقول أنا عايز أعرف رقم واحد إي؟ ربنا ولا الدنيا؟ عايز أعرف هو أنت بتؤثري ربنا ولا بتؤثري الدنيا والآخرة خير وأبقى ده سؤال بينك وبين ربك أنا مش محتاج أكتر من الصدق في اللحظة دي علشان خاطر نطلع الآفات من القلوب علشان نعرف ناخد قرار علشان نتغير علشان إحنا حسين قد إيه إن في خطر كبير قوي إحنا بنعيشه النهاردة انت شايف اللي حواليك وإن كن نفسك وشايف أحوالك من سنة كانت إزاي من كام شهر كنت عاملة إزاي في رمضان كنت عاملة إزاي وإنت في حال إيماني أفضل من اللي انت عليه النهاردة والنهاردة يبتدي الكرف ينزل شيئا فشيئا وانا وانت ما نعرفش متى سيختم لنا حيختم لنا وإحنا فيقين نحسن الظن بالله ونقول يا رب ولا حيبقى فترات الغفلة في حياتنا والفطور هي الأكتر ومن عاش على شيء مات عليه عشان كده بقولك طلع المعنى ده من جواكي انت عايشة لإيه بجد عبد الله بن عمر مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيته حصل ان في بعض التشققات والحاجات فكان بيرمم البيت فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عبد الله بتعمل ايه قال خص لنا وها يعني حتة من البيت ضعفت فنحن نصلحه فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك طبعا عايز يوضح اوعى الدنيا تشغلك اوعى الدنيا تبقى هي أكبر همك طبعا أنه يصلح بيته ده شيء أساسي وضروري بس حتى في الشيء الأساسي والضروري عشان كده أنا بقول الكلام ده للأخوات المشغولات بأمور من الدنيا في حياتهم خدي بالك اوعى المعاني دي تبقى هي أكبر حاجة جواكي بالذات الأخوات اللي بيبقوا مثلا في مرحلة العقد وبيجاهزوا بيوتهم مثلا بيبقى الموضوع ده شغل شاغل بالنسبة لهم تيجي تسألي فلانا ما بتحضرش ليه ما بتعملش ليه أصلها بتجهز مثلا طب كويس مطلوب ان انت تعمل الحاجات دي بس ما تبقاش بالدرجة دي جوه قلبك مش مهم ان احنا نعمر البيوت من الداخل والخارج ويكون قلوبنا احنا بعيدة وقلوبنا هي الخراب نعمر البيوت وتخرب القلوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصحاحه الألباني لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل يعني الثياب المخططة كناية عن البيوت الفاخرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن دي من علامات الساعة أو سبب هو حب الدنيا الدفين وحب الدنيا الدفين ده حناخد على طول واجب عملي في التخلص منه اول حاجة ندعي بلهج زي ما اتفعنا المرة اللي فاتت ان احنا في كل سجده حنسجدها حنقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك عايز النهاردة نزود الدعوة دي اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي يا رب طهر قلبي من حب الدنيا حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة الدنيا التي هي قذر في القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة سبب لرفع الرحمة الرحمة كانت نزلة على قلبك فلو كانت نزلت على قلبك كانت تطهره كنت تتلاقي النشاط لما اترفعت الرحمة اترفعت لان الدنيا دخلت القلب فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله ومن ولاه وعالم او متعلم الا ان يبقى لكي حال مع ربنا حال من عبادة وقرب من ربنا إلا ذكر الله ومن والاه ويبقى ليك صحبة صالحة تاخد بأيديك ويبقى ليك حق في طلب العلم عالم أو متعلم لو كده يبقى خذنا حظنا من الدنيا اللي ربنا يرضى عنا به حظنا من الدنيا هو ده ولا تنس نصيبك من الدنيا قالوا نصيب المؤمن من الدنيا العلم والعمل مش نصيب من الدنيا زي ما احنا فهمين اللي تصيبه ايدينا من متاع الدنيا الزائل يا جماعة الدنيا تبقى في ايدينا نتحكم فيها نتخلص منها ننفقها حيثما يريد الله لكن اوعي تبقى في قلبك اوعي تبقى اكبر همك واجبنا العمل الاولاني علشان نتخلص من حب الدنيا اللي هو سبب السبب الأعظم للانتكاس إنه رقم واحد إنك تكسري من الدعاء والتضرع لربنا إنه يخلصك من حب الدنيا رقم اتنين ما هو لازم القلب ما يبقاش فاضي لما شيل الدنيا حط محلها حب الله سبحانه وتعالى والتعلق بالآخرة عشان كده رقم اتنين عايزك تعيش في خيالك الجنة وانت بلا ما انت قاعدة بتتصوري بيتك بالشكل الفلاني او بتتصوري ان انت تغيري حاجة معينة فيه او بتتصوري المتعة الحقيقية لما تخرجي مع زوجك مثلا في خروجة معينة او المتعة الحقيقية ان انت تنزلي تتسوقي من المول الفلاني وتلبسي افضل الثياب وتعملي كذا وكذا او المتعة بالنسبة لك كلها متعة دنيوية المتعة هنا تبتدي القلب يتحرك في سكة تانية لما يشوف كده يبتدي يقول اسأل الله تعالى الجنة أسأل الله تعالى الجنة يا رب ما تحرمنا من لذة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة وعرفي إن كل واحد يزيد عن رصيده في الدنيا المفروض تاخد حاجات معينة الحاجات الأساسية اللي يزيد عن كده ينقص من رصيده في الآخرة كل متاع من الدنيا أزيد من الحد اللازم وده بمراعاة الطبقات يعني كل واحد في طبقته في كل حاجة نقتدي نقول ان فيه إصراف فيه تبذير فيه زيادة عن الحد انت نفسك لما تسمعي ان فلانة نزلت اشترت شنطة مش عارف بكام ألف ليه وفلانة اشترت فستان بكذا وفلانة فستان الفرح بتاعها بكلف كذا ليه عادي ما احنا معانا، لا المسألة مش معايا، المسألة اللي يرضيه، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك، كل واحد اشتري اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه من غير إسراف ولا مخيلة، من غير ما يكون ده سبب للكبر ولا يكون في أي نوع من الإسراف. فعشان كده عايزة بدل حب الدنيا بحب الآخرة احنا كنا عاملين محاضرة اسمها ساعة في الجنة وانا كنت بقايل ساعتها ياريت كل واحد يقعد يسمع او اي, أي محاضرة او اي كتيب او اي شيء ليه او لغيري بيتكلم عن وصف الجنة نسمعه خلال اسبوع نبتدي نعيش بقى بخيالنا مش بس مجرد ان انت تعرفي معلومات بس لا لا لا انا عايزك تعيش بخيالك في لحظة في الجنة لو انت في الجنة وتستمتعي بنعيم ربنا سبحانه وتعالى الذي سينعم به عليك دار أعدها الله لك بيده هتبقى عاملة ازاي والله العظيم لما الواحد خياله بيروح في الجنة وما عده الله لنا يبتدي يقول خلاص ده هي أيام قلائل مش مشكلة أي حاجة بس ربنا ما يحرمني من الجنة دي مسألة مهمة وين الأمر الثالث العكس بقى أن أنت تبتدي تترضي حب الدنيا من قلبك بالخوف الزاجر إيه الخوف الزاجر؟ وأنا عايزكم تعملوا الحكاية دي برضو دواجب عملي مهم خذوا بعضيكم واطلعوا على أي مستشفى ودخلوا قسم النساء في أقسام الحالات الحارقة وبالذات مثلا تخشروا قسم زي قسم الحروق وبتدي شوفي اللي عذبت بنار الدنيا وحاجة بسيطة يعني اللي تقولك نسبة الحرق مش عارف 30% و50% وكذا وشوفي الوجه المليح الجميل بقى عامل ازاي وشوفي هي بقت من أثر حاجة بسيطة جدا تمثل أصلا نار الدنيا نار الدنيا دي الأفران بتاعة الحديد والصلب اللي هي بقى جزء من سبعين جزء من نار جهنم بصي حاجة من لفح نار الدنيا ومن لفح نار جهنم حيبقى عامل ازاي وقفي كده والله ساعتها هتقولي هي دي آخرتها ساعتها عتقولي دنيا ايه ومتاع ايه مرة رحنا في رمضان قبر ليلا فكان معنا احد الاخوة وكان معاه زوجته في السيارة فكنا نزلين القبر فقلت طوله قال لي تنزل طوله لا لا خليها هي بعيد ليه هي يعني عشان ما يحصلش اي نوع من الاختلاط او كده فقال لا لا انا مش هخليها تختلط بس هتروح من بعيد او نقفحنا على مقبرة اخرى يجوز يجوز يجوز للنساء يا شيخ انها يروحوا يعملوا كده ايوة يجوز النهي عن كثرة الزيارة لعن الله زوارات القبور وفي نفس الوقت النهي عن ان تذهب هناك فتحدث المخالفة الشرعية بقى اللي بتروح تصرخ وتعمل وتسوي الكلام ده انما لو راحت وخدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة يبقى يشملها هذا الامر لانه انتوا كاخوات محتاجين برضو رقة القلب دي فراحت وقفت وكانت لسه الأخت شرية عربية جديدة فقالت لزوجها بعد ما انتهى الأمر قالت له أنا إيه اللي كنت شغلة بالي بيه ده أنا إيه عربية ولازم تبقى موضلة كذا ولازم كذا وشغلة بالي وهي دي أخرتها أخرتها متر في متر المكان المظلم الموحش ده هو ده نهيتك وهو ده اللي لازم تعمليله هو ده اللي لازم تفكريله فعشان كده لازم يبقى فيه خوف زاجر سواء انك تروحي زي ما قلت لك مستشفى مثلا تشوفي الحالات الحرجة وتشوفي الناس وهم في الاحتضار عشان بعد كده تعرفي الدنيا انا قيل لسه في درس يوم الخميس اللي فات يا ذنوبي تعودي ان احد الاخوة تصل بيا واحنا رايح في الطريق قال لي ان الولد عنده 25 سنة 26 27 سنة وعنده برده بدأ قاله اربع تيام برد فخد بعضه ورح للمستشفى عمل فحوصات وتحاليل قالوا له عندك كانسر سرطان في النخاع مرة واحدة كده جسمه زي الفل صحته زي الفل ما كانش فيه أي مشكلة أنا قلت ساعتها والله أنا احتقرت نفسي أي والله العظيم والله العظيم احتقرت نفسي وما ذلت كل ما افتكر المشهد قدام عيني وابتدي اقول ولو أنا كنت محله وجالي أي أعراض زي كده واخدت بعضي وكانت مصيبة بهذا الحجم يطرى كان تصرفي حيبقى عمل إزاي ويطرى لسه في الأجل وقت ولا العمر قصير وإحنا مش واخدين بالنار يا أخوات والله العظيم إحنا محتاجين بجد وقفة حقيقية مع أنفسنا علشان نتغير بجد كفاية غفلة كفاية دنيا كفاية له كفاية عبث مستنيه السنية ايه هتستني ايه اكتر من كده ليه ما يكونش الدور عليك الحقي بركب السفينة قبل ان تغرق هذا الدين قويم ولا يقوم على اكتاف المتخاذلين الاسود لا تأكل البيت والصقور لا تقع على الجيف والكرام لا يرضون بغير المكارم سبب الأولان كان حب الدنيا الدفين وخدنا ثلاث حاجات دعاء وتضرع تعلق بالآخرة بالذات بالجنة خوف زاجر يطلع الدنيا من قلوبنا الأمر الثاني عدم التضحية من أجل الدين تعرفي ليه الناس بيقع في الانتكاس علشان لم يبذلوا شيء حقيقي لله ابن الجوزي بيقول ان اول قدم في الطريق اول خطوة عشان تبقي تسألي نفسك انت خطيتي ولا لسه في ناس كتير حاسة انها خطط وهي لم تخطو بعد هي لسه بتجري في المحل هي لسه ما مشيتش الخطوة ربنا على الوجه اللي يرضي ربنا ابن الجوزي بيقول ان اول خطوة في الطريق اول خطوة في طريق الهداية في طريق الاستقامة في طريق الالتزام بذل الروح هذه الجادة هو ده الطريق فأين السالك ويقول ابن القيم هذا الطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل والطجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين وذهبت من البكاء عين يعقوب ونشر بالمنشار زكريا وذبح الخصور يحيى وضنى بالبلاء أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وتنغص في الملك عيش سليمان وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم ماذا بذلت لله الإمام أحمد لما دخلوا عليه في المحنة وهو محبوس دخل عليه رجل يدعى أحمد بن داود الواسطي فقال له يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان انت ليك عيال ووراك التزامات وأنت معذور ولو قلت لهم أي كلام قل لهم يا عم القرآن مخلوق ولا بتاعه وانت دلوقتي أصلا مكره على الفعل ده فعذرك عند ربنا فقال إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت الملتزمة الحقيقية علشان تدلل على التزامها وما تنتكس لازم تدخر عمل فذ لله تضحي فيه بالغالي والثمين أنا عايز حاجة تضحي بيها كل واحد مننا أدرى نفسه واحدة ممكن تضحي بجهد واحدة ممكن لسه لم تتزوج بعد ممكن تسنى سنة تزبط فيها حلها مع ربنا ويكون ده أولى عندها الآن من متعتها الشخصية إنها تتزوج وتستقر تعمل الكلام ده علشان خاطر تبذل شيء لله تقف قدام ربنا يوم القيامة يقول لها ماذا صنعت لي تقول يا رب ضحيت بكذا وكذا من شهواتي لأجلك يا رب آثرتك يا رب على هوايا واحدة ممكن يكون ليها مال تتصدق به ابتغاء وجه الله أنا أعرف إحدى الأخوات كان جالها خاتم ماس ثمنه كبير وسبحان الله زوجها بيخبرني إنها تصدقت به على إنها ده خاتم العرس يعني دي شبكتها دي حاجة تفتخر بها أي مرأة وتعتز بها أي مرأة ويدحقها ومحدش يقدر يقول لها أن ده واجب عليك البنت تصدقت بختم الماس ده تصدقت به على فقراء على بنات فقيرات كانوا على شفا الزواج وجهزتهم بثمن هذا المال أي وضحة بحاجة هو ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون احنا بننفق بس مما نحب هو ده السؤال. يعني أنت بتطلعي. آه. لكن مما تحب. والنفقة مش فلوس بس. علشان برضو الفكرة مش طول الوقت إننا نحن بنتكلم على صدقات فقط. لا. ضحيتي بحاجة. بجهد. بوقت. بصحة. بشيء ثمين بالنسبة ليكي ضحيتي. علشان دينك. دينك. اللي هو لحمك. ودمك. دينك. اللي بيربطك بربك اللي هو أعظم عندك من الدنيا واللي فيها من أي حاجة أعظم عندك من نفسك عشان كده اللي ما بتضحيش بتقفر الدنيا واللي ما بتضحيش رجليها بتقع في وحل الانتكاس وهي مش دارية لو كنت ضحيت بشيء وما كان الله ليضيع إيمانكم ربنا لن يتركها لك من غير ما يزديها لك أضعف وأكثر إحدى الأخوات أرسلت إلي تقول هكذا كلما ضاقت علي الدنيا معيش خالص عندي شدة شديدة في حياتي وابتليت بابتلاءات شديدة كلما زيد البلاء علي زدت في الصدقة وزدت في البذل فكان الله عز وجل يعافيني من الابتلاء ويعطيني أعظم مما كنت أتصور ويرزقه من حيث لا يحتسد ورزق برضو مش فلوس يعني اللي النهاردة حتضحي بسنة حتزبط فيها دينها ربنا قد يرزقها بالزوج الصالح اللي يكون قرة عين لها في الدنيا والآخرة ويديها الاستقرار النفسي والهدوء وطمأنينة اللي النهاردة حتضحي بمال علشان خاطر ترضي عنها ربها ويمكن يكون بالنسبة لها ده في شدة أكيد ربنا هيخلفها اللهم أعطي منفقا خلفا أنفق أنفق عليك ضحي بحاجة ضحي بوقت تبتدي تذكر فيه يا طالبة العلم ياللي بتحبي تطلبي العلم ضحي بوقت تبتدي تدرسي فيه شيء مثلا في الرد على الشبهات على الإسلام والرد على الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنصر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق فعلي مش بكلام وشعارات ضحي بشيء النهاردة دينك يبقى أغلى عندك من أي شيء هو ده اللي يثبت قدمك على الطريق الأمر الثاني كان عدم التضحية من أجل الدين الأمر الثالث الوقوع في ظلمات بحر الأماني العلماء قالوا أن مفسدات القلب خمسة من أخطرها ركوب بحر الأماني عارفها يعني إيه؟ يعني لما أقول لك كانت كلام ده هتضحي بإيه؟ هتسوي إيه؟ هتقولي لي أيوة حاضر هعمل كده أكيد في وقت من الأوقات بس لما سوف. أكيد في يوم الأيام حبقى أحسن بس لما يحصل كذا وكذا ولما ظبط كذا وكذا وتدي تشويف وتدي طول أمل وتعيشي في الآخر خالص وأنت مش دارية في أحلام الياقظة فكرة أحلامك من 3-4 سنين فكرة أحلامك لما كنت بدأت الطريق والتزمتي كنت بتفكري في إيه كنت بتفكري أن أنت تختمي القرآن مثلا ختمتيه كنت بتفكري ان انت تخلصي العلم الفرض عليك خلصتي كنت بتفكري ان يبقى ليكي ثابتة لغاية النهاردة لا تتذبذبي عنها ابدا وهي بقت في حياتك بقت شيء مقرر بقى يومك مش 24 ساعة بقى 20 ساعة بقى 21 ساعة لان في 3-4 ساعات بطوع ربنا لبيتدخل فيهم زوج ولبيتدخل فيهم اولاد ما تدخلش فيها صديقة ولا تدخل فيها ام ولا اب هو كده الحال هو ده إنه من لعبة إبليس بالعباد إنه يركبه بحر الأماني ده عيش بقى في البحر ده عيش في الأحلام إنما المؤمنة الصالحة المؤمنة الصادقة دي بتعيش في نور النية تخرج من ظلمة الأمنية الى نور النية هي بتنوي على حاجة وبتعملها بحول الله قوته لانها بجد صادقة في طلب الشيء ده هتخدم القرآن النهاردة ناقص خمس شهور على رمضان انا خلال الخمس شهور دول انا مقدرتي ان انا احفظ جزء كل شهر انا لازم هكون قبل رمضان حفظة خمس أجزاء عشان لما أدخل الصلاة أصلي وأنا مستحضرة أبتدي بلل ما مش قادرة أستحضر المعاني الآية هتبقى لما أجي أسمعها هيكون ليها ذكر عندي أنا حفظها فهبتدي أتدبر فيها هتعايش مع القرآن بشكل مختلف أنا وردي من الليل مش هيبقى من القراءة من المصحف لا هيبقى من حفظي علشان يبقى ده أوقع في التدبر أنا لازم يبقى لي ورد من القرآن علشان خاطر اقرأ ورطل كما كنت ورطل أنا نفسي تبقى منزلتي منزلة رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحبة النبي محمد وده ما يتحققش إلا لو ختمت القرآن كاملا علشان عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن عندي هدف حقيقي عيشاله لازم أوصله هو ده ده الإخلاص والصدق في النية إنما الأماني انت عايزة إيه عايزة أبقى إنسانة ملتزمة عايزة إيه عايزة أبقى مستقيمة عملتي إيه؟ هو ده ما تقوليش عايزة من غير تطبيق عملي الإيمان كده ما وقر في القلب وصداقه العمل سيبك من الكلام الكلام كلنا نحسن الكلام عايزين فعل شوفي فعل السلف يذكر أن الجلز في صفة الصفوة أن عبد الله بن عمر وعروة ابن الزبير ومصعب وعبد الله ابن الزبير اجتمعوا بالحجر في الكعبة فقال لهم مصعب تمنوا يلا كل واحد يتمنى فقالوا ابدأ أنت شوف انت عايز ايه فقال مصعب اتمنى ولاية العراق وان اتزوج سكين ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله لحظوا الناس دي لما بتنوي النوايا دي ما بينوهاش عشان خاطر رفعة الدنيا سلف أبعد الناس عن مثل ذلك هم كانوا يفكروا بطريقة تانية المهم فقال الأولانين عايز وليت العراق وإني أتزوج فلانا فنال ذلك وتمنى عروى بن الزبير أن يكون فقيها وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك وتمنى عبد الله بن الزبير أن يكون خليفة على المسلمين فنال ذلك وتمنى عبد الله ابن عمر أن يغفر الله له فيظن بالله سبحانه وتعالى أن قد غفر لابن عمر فنالوا ما تمنوا حطوا هدف وعاشوا عشانه ووسلوله لأنهما صادقين في طلب هذا الهدف هدفنا ايه؟ بنقول كل درس بس انت ترضى يا رب هدفنا انه ربنا يرضى هنحط الهدف قدام عينينا هو ده الواجب العملي على النقطة التالتة اكتبي هدفك ايوة اكتبي عايزك النهاردة تعود بينك وبين نفسك وتحطي هدف على مدى الخمس شهور الجايين حتى رمضان ايه هدفك؟ هتوصلي للايه؟ هتروحي رمضان بانهي قدم هتدخلي على رمضان بانهي وجه هل ستستعد رمضان الاستعداد الحقيقي ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة فلما يجي رمضان السنة دي بقى فعلا افضل رمضان جاء عليك وتاخد فيه الغنيمة اللي ممكن توصلك لدرجة عالية فما تنزليش تاني ويبقى فيه انتكاس معناوي وانتكاس حقيقي والكلام اللي احنا بنقوله ده لا يبقى رصيدك عالي قوي قوي قوي فالرصيد العالي قوي ده لما تيجي تنزلي شوية ما يوقعكيش هو ده المطلوب انك تعلي منزلتك بزيادة الرصيد الايماني هنحط هدف الهدف ده هيكون مرحلي يعني خلال الاسبوع نعمل خلال الشهر نعمل خلال السنة نعمل لازم الهدف ده ابقى مكتوب وياجي لي وقفة اسبوعية كل جمعة مثلا لي وقفة شهرية على رأس كل شهر عربي يوم واحد في الشهر ابتدي لي وقفة ابتدي اشوف انا وصلت لغاية فين اقول لزوجي الكلام ده اقول لاخواتي اللي معايا على الطريق اقول لأهلي لو كانوا معايا برضه وحيبتديوا يتشجعوا ونشجع بعض اقول لصحباتي وصديقاتي واخواتي في الله علشان مفط أنا عن المعنى ده يا ما حطينا جداول ويا ما تمنينا أماني وما وصلنا لهاش ليه ما كنا الصدقين ما نتحكش على بعض لا أنا كنت حس أن أنا صدقة ما كنت إيش صدقة الصدق يبلغ الإنسان ما يتمناه لو صدقنا الله لكان خيرا لنا فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم طيب يبقى احنا هنصحح يعني أنا اللي فده كله ضاع ما تبصيش لورا لكي لا تأسوا على ما فاتكم اللي ورى ده خلاص بقى غيب الله قبله الله لم يقبله مش بتاعنا القبول ده عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا كريم وأكرم وحسن الظن فيه انه هيقبلنا على ما فينا من عيوب لكن مش عايزين نبص الورى عايزين نبص الأدام الايام اللي جاية هتعملي فيها ايه هتتغيري ازاي هو ده أنا فرحان جدا وسعيد في منتهى السعادة بالأخوات اللي أرسلوا إلي هذه الورايقات قبل المجلس واللي بدأت تقول الحمد لله أنا بقيت أنتظم في ورد القرآن وبدأت أنا وزوجي نحسن العلاقة بيننا والحمد لله حصل كذا وكذا من الأمور وبدأت أذاكر واللي بدأ تحافظ على الركعات والصيام الاثنين والخميس والتصدق من الأمور والمحافظة على ما اتفقنا عليه من الدعاء بالثبات أيوة هو ده وانتو كلكوا كده وأنا أحسن الظن فيكم فعشان كده يا جماعة عايزين كلنا نبقى عمليين ما نطلعش من الدرس بالله الدرس كان جميل النهاردة خدت بالي من المعلومة دي انا مش عايز فقط انك يبقى عندك القناعة العقلية أي والله لازم الواحدة يتغير ولازم فعلا الواحدة تعمل كذا وكذا وبعد كده تروحي البيت لمألوفاتك وعاداتك ولا شيء بيتغير أنا عايزك وانتي قعدة بتاخدي القرار وانتي قعدة بتحلفي على نفسك ان الاسبوع ده هتتغيري فيه انك في الفترة دي والله الذي لا إله غيره لازم أعمل كذا فلما تحطي الهدف قدام عينيكي بالطريقة دي وترحي على نفسك بهذا الشكل تبتدي تتغيري إنما لو عدت ست نفسك لنفسك يبقى كل سنة منتطيبة هنلف وندور وترجعي تاني بعد سنة تقولي الوضع والأحوال وأنا للأسف فبالله عليك اخرجي من ظلمة الأمنية ومن هذا الفساد العظيم على القلب بركوب بحر الأماني إلى نور الصدق في النية الأمر الرابع هو عدم التزود الإيماني باستمرار ما بتشحنيش اه هو انا لازم اشحن طبعا لازم كل فترة تشحني البطارية لازم بتفضى بعض الوقت صحيح شغالة لكن ليكي وقت خلوة ممكن يكون كل اسبوع ليكي وقت معين يوم كده بتفصلي او كل شهر او كل اسبوعين او كل فترة تحس ان انت بدأت مش فيقة ايوة بتصلي وبتتصدقي وبتقرأي في كتب العلم بس قلبك مش حاسس ليه القلب لسه فيه آثار لرواسب من ذنوب ومعاصي فعايزين نخلص القلب منها القلب دلوقتي بيتروي في الجزء المضيء جواكي أيوة ما هو جواكي جزء مضيء الجزء اللي فيه نور الإيمان وفي جزء مظلم لسه متساب بسبب آثار الجاهليات والذنوب القديمة أو الذنوب حتى اللي احنا بنوع فيها دلوقتي يعني من غير ما ناخد بالنا عدم تجديد التوبة ذنب زنب اه ربنا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عدم شكر النعم زمب عدم شكر النعم زنب ايوة مش ربنا قال واشكروا لي ولا تكفرون فربنا امرنا بالشكر يبقى عدم الشكر ده في حد ذاته زنب لانه ده امر واجب علينا كلنا في حاجات كتير احنا ما بناخدش بالنا منها لازم ليكي شحنة كل فترة الشحنة دي تيجي زي ما قلت بخلوة خلوة الواحد يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى يجدد فيها نواياه يجدد فيها توبته يبتدي ياخد شحنة جديدة ممكن الشحنة دي تجيله من هو تاني يبتدي يستحضر المعاني اللي هو عايش علشانها يبتدي يفكر زي ما قلنا في الجنة يبتدي يردع القلب بزواجر تفوقه المنشطات الإيمانية كثيرة سواء كان هذا المنصة من الخوف زي ما قلنا أو كان من الرجاء أو كان من الحياء أو كان من إحساس بأن الوقت يضيع منه الإحساس بأن الوقت قصير قصر الأمل من الأمور التي تشحن الإنسان بشحنة إيمانية كل واحد بالطريقة اللي تشحنه شوفي السلف كيف كانوا يتزودون وكيف كانوا يصنعون يقول إبراهيم من الحرب في كتاب مناقب الإمام أحمد يذكر عن الإمام أحمد يقول لقد صاحبته عشرين سنة صيفاً وشتاءاً حراً وبرداً ليلاً ونهاراً فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس شوف الإمام قال والله العظيم عشرين سنة كنت معاه كل يوم ألاقيه بيزيد كل يوم أحواله أفضل عشرين سنة الإمام على هذا الحال وإحنا قلنا أنه قيل أن الناس على ثلاثة فرجل يومه أفضل من أمسه النهاردة أحسن من إمبارح فهذا هو المرحوم الذي تنزلت عليه رحمة الله ورجل يومه كأمسه النهاردة زي إمبارح فهذا هو المغبون خسران يجي يوم القيامة يوم التغاب يوم الخسران يبتدي يندم علفاته من نصيبه من رحمة ربه ورجل يومه أسوأ من أمسه النهاردة أسوأ من إمبارح فهذا هو الملعون والعياذ بالله تعالى لازم أبقى في زيادة الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لازم أخذ القطوة لقدام كان صفوان بن سليم من سادات السلف كان يقال عنه إذا قيل أن القيامة غدا ما كان عند صفوان مزيد على ما هو عليه من العبادة وقيل لو قيل لحمد بن سلم إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا وقال سفيان لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة من شدة اجتهاده في الطاعة هو ده وانت ما تبقش كده ليه وانت ما تزيديش ليه إيه اللي امتقر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 بقيتي في المرحلة الستة السبعة العشرة لما ترجعي تبقي في التسعة تبقي في الستة تبقي في الخمسة مش ترجعي لنقطة الصفر من تاني وتبتدي تتحركي من تاني السبب الثالث كان عدم التزود الإيماني باستمرار وهو في الطريق إلى الله السبب الرابع الرضا بالتأخر عن الركب يعني أنت النهاردة فاتك وردك من أذكار المساء أو فاتك وردك من بعض النوافل أو وردك في القرآن فما يبقاش جواكي الرغبة الأكيدة لاستدراك الفائد إنما عدى الموضوع وخلاص قدر الله ما شاء فعل معلش أصل النهاردة حصل وجرى كذا وكذا فطيب إن شاء الله بقى بكرة نبقى نصحح الأمر ما قفتش مع نفسك وقلتي في ناس النهاردة فازوا بنصبهم من ربنا وتقدموا وأنا رضي النفس بالدنية رضي النفس بالتأخر شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول حديث صحيح مسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله يعني مرة في مرة في مرة أنت بتتأخر خطوة أنت بتتأخر خطوتين ثلاثة أربعة لغاية ما يتأخر تماما والعياذ بالله فيكون نصيبه العذاب والهلاك وفي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أم من عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار أنا عايز الصف الأول ده مش الصف الأول اللي هو في الصلاة فقط أنا عايز الصف الأول ده إن ننتي تبقي من أوائل الناس من الصفوف الأولى عند رب العالمين. كان هذا شأن السلف كانوا لا يؤخرون شيئا لغد. وكيع يخبر عن الأعمش يقول كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى واختلفت إليه أكثر من ستين سنة فما رأيته يقضي يقضي ركعة. يبقى ليه ترضي بذلك اوعي انك ترضي بالدانية او ترضي بالتأخر لما هترضي بالتأخر مرة العقد سينفرد شيئا فشيئا هتلاقي نفسك رضيتي بالتأخر في الذكر بعد شوية في النافلة حتى تصل الى الفروض هذا السبب الرابع الرضا بالتأخر السبب الخامس ليه الوقوع في الانتكاس رؤية الذات شايفة نفسك طيب أنا مش شايفة نفسي ولا حاجة أنا مش متكبرة بالعكس أنا متوضعة والناس كلها الحوالية بيحبوني وأنا عمري ما بصيت لحد نظرة احتقار ولا بصيت لنفسي على أني أفضل أو أكثر تميزا من غيري لا أصلي رؤية الذات دي خدي بالك منها الموضوع مش بالشكل اللي هو لا شخصية متكبرة ومتعالية وشايفة نفسها حبتين قوي لا لا لا مش النرجسية قوي دي لا اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على ذرة كبر بنتكلم على من كان في قلبه مثقال ذرة ذرة, ذرة دي ما حدش هيخذ باله منها خالص خالص شايفة نفسك فيها حبتين حسن انت اكثر تميزا عن غيرك شوية حسن انت لو قلتي ان كلامك هو اللي صح فالنازم الناس كلها تصدقك وتطيعك وأن وجهة نظرك انت أفضل من غيرك تقولي مش قصة والله يا جماعة حاجة ولا بتاعها بس أنا كل مرة بقول لكم على حاجة وهي اللي بتطلع صح احساس بالنفس إحساس بالنفس ممكن ينقلب في الالتزام لصورة تانية يعني هي كانت فيها شيء من النرجسية لما دخلت في الالتزام بدأت تحس بالتميز ده ما لبست نقاب وبقت هي منطقبة واللي حواليها لسه لما هي بدأت تروح مجالس العلم واللي حواليها لسه ما تعلمش اللي هي تعلمته لما حفظت أكثر شوية حست بالتميز حست بنفسها لما تحس بنفسها يحبط عملها وهي لا تدري يحبط العمل برؤية العمل إنما المؤمنة لا ترى لنفسها شيء اللي إحنا محتاجينها إليك ما تنسبش الأمر إلى نفسك انسب الأمر إلى رحمة ربك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبداً والله أبداً ما كان ينصالح حالك بأي حال من الأحوال لولا أنمن الله عز وجل عليك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبداً فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يبقى عايز بينك وبين نفسك لما تستشعر أن النهاردة ربنا منع عليك بأورادك أو بجدولك اليوم اللي انت حططيه مسبقا وفضل الله ماشية لما تيجي بقى تشوفي كده تقولي الحمد لله اليومين دول أنا ماشية بصي كده إحساسك من جواكي إن انت بقيتي ولا حسة قد ايه بالنعمة فمكسوفة اصلا من فضل ربنا عليك اللي بيتنزل عليك وانتي ما تستحقش لو عندي الاحساس ده ان والله يا رب ما استحق بجد والله مش كلام المتواضعين اللي هو اللي عايشين الدور يعني اللي هو يتقول لا والله ابدا انا ما استحقش وهي من جواها حسة انها تستحق واقتر مليون مرة كمان لا لا لا بلاش الايه بلاش الاوهام دي وبلاش ان خدع نفسينا لا انت بجد بينك وبين نفسك حس ان انت اقل كتير قوي من فضل ربنا عليك ده من نعم ربنا بيكي دي ان ربنا اصطفاك وانت فعلا فعلا ما كنتي تستحق كل ده فبتقولي يا ده ربنا رحيم وكريم يا ده ربنا انعم عليا بنعم انا مش عارفة هشكر عليها ازاي هو ده قال يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك يا رب لو أنا ذكرتك ويا رب لو أنا دعيت في سبيلك طيب ما ده منك ودي نعمة هشكرها ازاي يا رب إن أنا فعلت كذا وكذا من الأمور الصالحات فمن عندك كل ده من قبلك يا رب فكيف أشكرك قال الآن شكرتني هو ده شكر انما الحمد لله يا رب اديتني النعمة دي حمدتك وشكرتك الحمد لله انا وفيت اللي علي. شوف انا كنت بقولها كده انه كأننا وللأسف الشديد لسان حالنا بيقول يا رب عايز ايه مني ماذا تريد مني يا رب تريد مني كده عملته لك خلاص كده واحدة بواحدة اعوذ بالله والله لسان الحال انا مش بقول ان ده كلامنا على لساننا لكن لسان حالنا كأنه بينطق ويقول كده فما شكرنا الله حق شكره لذلك يقول الله وقليل من عبادي الشكور طبعا رؤية الذات دي العجب ده محتاج ذل وانكسار هو ده محتاج احتقار للنفس فانعايزك لما ييجي الاحساس ده جواكي تبتدي تقولي يا انا جاية فرحانة النهاردة بكذا امال الزنوب الأديمة دي ربنا يتوب علي ويخفر لي الأيام اللي أنا كنت شردة فيها عن ربنا، السنين اللي أنا كنت مكلفة فيها وما كنتش لبسح جيب اللي كذا وكذا وكذا من الأمور اللي أنا ضيعتها وفرطت فيها، يا رب توب عليا واغفر لي وتقبلني. فدائماً حطه قدام دي حاجة تكسرك. لو كان ده بيحبطك يعني ما تفتكر الماضي تقولي لا لا أنا مش عايز أفتكر الماضي ده لأن أنا ما بفتكر وبأحبط وبالجري حالة يأس خلاص بلاش ده. ازجري نفسك بذم. بتوعي فيه لغاية النهاردة لغاية النهاردة لسه مش عارفة تمسيك لسانك فتقولي ربنا بس يطوب علي أنا, انا بس عايزة محتاجة ان انا صلح نفسي كذا وكان يقولوا ان من تربية الرب مش اسمه رب عشان بيربي تربية الرب للعبد ان يقهره بذنب يعني اول ما انت تنتفي كده بقى وتفرح بنفسك حبتين وتطيل تقولي انا بقيت فلانة مرة واحدة تاخد الهدر وتلاقي نفسك وقعت في ذنب بعد ما كنت ما شاء الله قمت الليلة دي بقدي بعد ما كنت النهاردة قلت أذكارك وصححتي أمورك وبتاعة فاتك الورد الفلاني جيت تعملي عمل معين للأسف الشديد ما وفقتش فيه كانت خلاص مرتبة نفسك تحضري الدرس وان أمور تمشي مش عارف إيه منعتي كان كان كان آه تبتدي بقى تاخد بالك وتقولي آه ابتليت يظهر كده من رؤية العمل فتقف بينك وبين نفسك وتستغفري ربك وتذلي وتنكسري والذل للانكسر يبتدي دايما نقول من سجدة الفطفضة من سجدة الفتفاضة اللي بتسجد فيها ربنا في جوف الليل المظلم وبتبكي بين إيدان ربنا وبتقول له أنا قصرت وأهملت وغلطت فخذ بيدي وناصيتي إليك يا رب يبقى محتاجين في البرنامج العملي عشان نتخلص من الآفة دي رؤية الذات محتاجة انكسر ومحتاجة أذل بين إيدان ربنا واحد وبرضه يبقى فيه المعنى ده التواضع مع الناس عايزك عملي تجيب شوية حاجات من اللي عندك الزيادات وتنزلي تفرقيها بأيديك خفية لو هتعملوها مع بعض في الأول عشان تنشطوا بعض وتشجعوا بعض ماشي لكن تيبقى لكي واحدة فقيرة واحدة غلبانة بتروحي تاخدي حاجتها وتروح لها وتروحي تبصي وتقارني ما بين اللي انت فيه من نعم وما بين الغلابة دول فيه والله حيكون ده قبلغ رسالة توصل لقلبك تقولي الحمد لله طب وانا مش محلها ليه ما انا ممكن كنت ربنا يخلقني كده انا محتاج اشكر نعمة ربنا عليا فانكسر وتواضع هشوف نفسي على ايه وعلى خيرة ايه كفاية اللي احنا بنعمله من, من تقصير وتفريط يبقى رؤية الذات الاحساس ده احد الاخوة كان بيقول لي كده ولعل الاخوات بيقعوا في نفس الامر يقول لي انا متربي على كده انا اهلي ربوني على عجب انت لازم تبص للناس بطريقة معينة انت مش عارف نفسك انت مين انت كذا فانت قعدة تنتفي من غير ما تدري والكلام ده ما ينفعش عند ربنا لان الذي يريد العلو في الدنيا لا يعرف طريقة الاخرة يقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين مش عايزين الناس يشاور علينا ومش عايزة حس ان انا في وسط الأخوات انا المتميزة بكذا بالعكس انا عايزة محدش يبقى حاسس بي خالص انا عايزة ابقى التقية النقية الخفية هو ده الأوقع هو ده الأفضل احنا في دروس السيرة توقفنا كان احداث غزوة خيبر فكان فيها موقف.. الموقف مشهور بس اول مرة اخد بالي من حاجة الاعرابي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزو كان قد هاجر وفي كتب السيرة هي دي اللحظة اللي انا توقفت فيها مش مكتوب اسمه مش معروف هو مين عجيب يعني عادة لما بيبقى في حاجة مثلا من الذنوب وواحد مثلا من زي الشاب اللي استأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فعل مثلا فحشة فأوه ما بيقولوش اسمه عشان يبقى يشتروا عليه حتى المرأة ما يقولوش اسمها يقولك المرأة الغامدية التي قاتت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش هي مين ليس ستر إنما لما واحد يعمل عمل فذ كبير الصحابة فرحنين به فيقولوا وهو فلان ما حد ذكر اسمه ده هو حتى مش معروف خالص وصي بقى حاله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر خيبر دي غنموا فيها أعظم غنيمة كانت أكبر غنيمة خدوها المسلمين في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي كل واحد خد يعني صروة كبيرة جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسم ادالوا القسم فقال ما هذا؟ قال ما على هذا اتبعتك؟ قال إنما اتبعتك على أن أضربها هنا وأشار إلى حلقه كانت غزوة خيبر أنه كان المسلمين يحاربوا اليهود حسن حسن كانت مجموعة حصون كده كل مرة يخلصوا حسن فلما انتهوا من جزء كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم عليهم فدخلوا بعد كده في حرب تانية مع اليهود في فتح حسن آخر فقام فقاتل فقتل حيث أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحتة اللي شاور فيها في حلقه أصابوا السهم فيها فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو قال صدق الله فصدقه الشهيد بقى الإبن النرس صلّى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك مجاهاذا في سبيلك أنا شهيد له يوم القيامة أنا شهيد له يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده مخلص إن الرجل ده صادق إن الرجل ده مات شهيد في سبيل الله كان خفي هو ده أنا بس عايزة كده إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويقبلني ويرضى عني أنا أعدى في وسط الصالحات علشان هم يزودوني مش عشان أنا حاسة أن أنا هزودهم لا أنا أعدى يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فأنا أعدى كده في الدرس دلوقتي وبقول يمكن أختي اللي جنبية دي ربنا حيتنزل عليها الرحمة يمكن كتف في كتفها كده فيا إن شاء الله تصبني الرحمة منما مش أنا قاعدة عشان إن شاء الله بعد ما الشيخ يخلص الدرس أبقى لكم التعليقات على الدرس فلا مش هي دي أكيد الوضع مش كذلك فإحنا عايزين نتخلص من هذه الآفات حتى يحسن لنا إيماننا معنا أكيد في المشوار خطوات كتير قوي ولسه معنا أسباب كثيرة النهاردة بس علشان ما يبقاش يكثر الكلام فيقل العمل لا احنا قلنا ان الدرس درس عملي فاحنا قلنا النهاردة خمس حاجات اتكلمنا فيها المفروض نذكرها مع بعض الدرس لازم من هنا ورايح معك ورق أو ألم وبتكتبي الحاجات النقط الأساسية وبتعوضي بعد ما تروحي بينك وبين نفسك تبتدي تشوفي الكلام ده أنا عايز كل واحدة تروح بيتها النهاردة تبص في النقاط اللي احنا تكلمنا عليها تبتدي تشوف حب الدنيا في قلبها عامل ازاي الغفلة اللي كانت بسبب حب الدنيا دي هي ازاي حتتعامل معاها قسوة القلب دي ازاي تعرف تقرب نفسها من ربنا سبحانه الله لسه النهاردة أنت تؤثري الدنيا وتتأخر في حاجات كتير إزاي تأخذ القرار إن شاء الله إن من هنا وراي حب أبى تقدم مش بتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لا أنا مش حب أريد أبدا بأي حال من الأحوال من النهاردة انت كسد تاني وأن أنا أتقهقر تاني لا أنا من هنا ورايح بحول الله وقوته حاخد الخطوة ربنا ححط الجدول وهلتزم به على مدى أسبوع أسبوع واحنا مع بعض نتابع ونشوف خدنا الخطوة ولا لسه العراقيل اللي قدامي إيه المشاكل اللي انت قبلتيها خلال الأسبوع ده وانت بتحاولي تطبقي الأفكار دي خلال هذا الأسبوع واتدونيها وتبعثيها ونتناقش فيها لغاية ما ن هي حاجة واحدة هي اللي هتقفل الطريق ومش هتقدره ولا انا اقدر اعمل معاك فيها اي شيء ان انت تبقي مش عايزه ان انت من جواك بجد مش عايزه في اللحظة دي مهما حعمل ومهما حقول ومهما هنحط من افكار عملية انت في الواقع مش عايزه فعشان كده لا توفقي فاللحظة دي اقولك ارجعي تاني وفكري بصدق واخلاص واستحضري نيتك فاللحظة دي ممكن تتغيري عايز لك الدرس بمعادلة كده هنتفق عليها وحناخدها بشكل تدريجي مع بعض إزاي نقدر نتغير هنحط أساس التغيير احنا قلنا النهاردة أفكار عملية كتير في التخلص من الأفات اللي احنا اتكلمنا عليها لكن عايز أحطلك معادلة أقفل بها درسنا النهاردة منها نبتدي نحط رشدة العلاج إن شاء الله تعالى شوفي المعادلة بتقول رغبة زائد معرفة زائد ممارسة زائد استمرارية تساوي تحول وتغير اقول تاني رغبة عندك إرادة انك تعملي زي ما قلت لك بجد هتعملي كل شيء عشان تتغيري لازم يبقى فيه من جواك دافع ذاتي بيحركك الدفع ده كان درسنا اللي فات لما اتكلمنا عن خطر الانتكاس يبقى فيه رغبة اثنين معرفة وده درسنا النهاردة وتتم الدروسنا انا المطلوب مني ايه اتغير زي قلتلك سجدت مثلا فطفضة قلتلك روحي عيادة مرضى ويشوفي الناس قدامك وحسي بنعمة ربنا عليك رؤية المحتضرين زي ما قلنا ان انتي تثبتي اوراد ليك حتبتدي اتحاسب نفسك عليها ان الدعاء والتضرع ان ربنا يثبتك وياخد بأيديك ويطهر قلبك من حب الدنيا والتعلق بيه اهو ده المعرفة ان انا بدأت تعرف انشي ازاي بعد كرة انت عرفتي خلاص الممارسة اللي انا بطلبك بيها على مدى الاسبوع الجاي على الاقل عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوة بخطوة حتبتدي التطبقي خلاص انا خدت القرارات انا النهاردة عايزك وانت خارجة او وانت دلوقتي في الدرس لو واحدة كده تبتدي تكتب أي شاردة جات في ذهنها دلوقتي أنا إن شاء الله خلال الأسبوع ده مثلا حصوم الأسبوع كله أو خلال الأسبوع ده إن شاء الله هحفظ ربعين أو خلال الأسبوع ده أنا هنتهم الكتاب الفلاني أو إن شاء الله الأسبوع ده أنا مفرطة جدا في النوافل فأنا إن شاء الله والله العظيم والله العظيم ما حيعدي علي الأسبوع ده إلا ونكون كل يوم صليا لـ 12 ركعة إن شاء الله هحافظ على الضحى إن شاء الله كذا خلاص خدتي قرارات عايز قرار دلوقتي يكون موجود جواكي لو حسيتي في نفسك ان نفسك لسه بتقولك لا لا لا بس اصل انت هتعملي كده ازاي ده الاسبوع ده فلان جاي حيزورنا وانت النهاردة مرتبط ببعض الحاجات واللي عندها دراسه واللي عندها بيت واللي عندها زوج واللي عندها هتبتدي بقى ايه الشيطان يظبطك ويحط لك كل الهموم قدام عينيكي يبقى مش هنعمل حاجة لا خدتي القرار وقلتي خلاص انا هبتدي اتغير في كذا في كذا وقلنا لما نحط حاجه نحطها بواقعيه ما تجيش تقولي لي انا هختم القران يا شيخ في الاسبوع ده هاختم القرآن حفظ يعني لا هو مش هنهزر مش هيحصر ولا هتيجي تقولي لي انت مثلا اكتر حاجة عملتيها ان انت مثلا بتقرأي كل يوم جزء مثلا او جزئين فتيجي تقول لي لا انا هقدر اعمل مثلا هاختم لي ختمتين في الأسبوع هاختم كل ثلاث ايام لسه انت ما خدتيش على ذي انما حطي شيء واقعي ممكن تنفذيه 12 رقعه ممكن تنفذيها مثلا حفظ ربع او ربعين من القرآن تقدر تنفذيه لا همتك اعلى يبقى يلا انت بتحفظي كل يوم ربع خلاص خلال الاسبوع ده عايزك اقل حاجة 6 ارباع او 7 ارباع او يلا بقى شدي على نفسك شوية خلصي جزء في الاسبوع حفظ هو كده يبقى التطبيق رغبة معرفة ممارسة وبعد الممارسة طب انا ممكن اعمل الكلام ده احنا لغايه المرحله دي نجحت مع كثير من الاخوة والاخوات ان احنا وصلنا لغاية المرحبه دي فضل الله رغبة وفضل الله معرفة وفي ممارسة ووقع الكثيرون ان لم يكن يعني التسعين في منهم في الخطوة الرابعة الاستمرارية جينا في الاستمرار يعني احنا كثير جدا في المواسم يلا يا شباب يلا يا اخوات الكل يعمل كذا ما شاء الله يعملوا ارقام قياسية اللي بتختم كل يوم واللي بتعمل مش عارف ايه كان افضل وحدة عندي اللي بعثت لي بعد فترة تقول لي الحمد لله أنا من رمضان اللي فات وأنا بختم كل ثلاث وبتعيط وبعثت لي السؤال عشان هي بتختم كل أربع تيام فازاي تعمل كذا أول الله العظيم دول موجودين وزيها زيك ويمكن تكون جنبك كنت مش داريا الشاهد هم دول رغبة معرفة مبارسة استمرارية تساوي تحول وتغير قد بلغتك والله شهيد على ما أقول فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب لا تجعل حظنا منك كلامنا واجعل حظنا منك الإيمان بك والمعرفة بك وأن نقول ونعمل وأن نسمع ونطيع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث